قالوا بيحتفلوا باليوم ده انهم بيعتقدوا ان اليوم ده هو الذي انتصل فيه اله الخير على اله ايه اشدار وده يوم يأتي في الاعتدال الربيع قبل هبوب ريح الخماسية واني لا ادري لماذا نقدس نحن كمسلمين ما قدسه الفراعين ليه بقت عندنا النععة رافرة ولا فريق الفرة بتاعنا الفريق القومي فريق الفراعنة وعلى طبق يطلعوا منظور الأول وعمل لي فراعون وعمل ييده كده مكسح نازل يلعب وعمل لي كده راع طب هيدين بقولي ازاي ده ده عندك وشاعة أصدر فراعنا إيه, ايه نحن مسلمون شرفنا سؤددنا كرامتنا انا مسلمين أمتنا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين قل لي من قرع من قرع يا رادي ده كلام ما هذا يا عباد الله لن نعرى الفرعونية بقى صفحة عالية أو قاعد من قرع قاعد خوفه طريق الفراعين مش عارف ايه ده ليه الفراعين لعنهم الله ووصفهم بأفشع الصفات في القرآن فالحمد ايه نحن لسنا منهم ولا يشرفنا أن ننسى بليه اسمع ماذا قال الله تعالى في الفراعي قال تعالى في كتابه الكريم في سورة النمد في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فرحان عايز تنسي بنفسك لشوية فسقه قال تعالى في سورة القصص آية 38 فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال تعالى في سورة 54 فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين وصف ربنا الفراع الفراعين في القرآن في ثلاثة مواضع بأنهم فسق وقال تعالى عنهم أيضا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ذكرها سبحانه مرتين في كتابه مرة في الأعراق في الآية 133 ومرة ثانية في سورة يونس آية 75 فبناء عنهم ثلاث مرات في القرآن فسق ومرتين مجرمين في كتاب وقال تعالى في سورة المؤمنون ايه 46 فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقال تعالى بشأنه في سورة هود واتبعوا في هذه لعنة ربنا بلعنهم انت فرحان فرحان بالفراعين اوي اقول ايه اقول اللهم احفرك معهم عشان تتبسط اللي فرحات بالفراعين انا بقوله اللهم احشره معكم يلا عشان يتبسط وقال تعالى في سوره القصص واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين فيت الاوصاف فقال تعالى في غافر النار ويعرضون عليها حضورا وعشيا وَيَوْمَ تَفُومُ السَّاعَةُ ال آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدِّ الْعَدْبِ خد بالك معنى كلمة آل إيه الأتباع آل يعني الأتباع آه الأتباع هؤلاء هم الفراعين الذين روعوا أنبياء الله آذوا خليل الرحمة إبراهيم في عرضه وأراد مليكهم أن يفجر بصارة إلا أن الله صانها وحفظها سجل يوسف عليه السلام أخاف الكليم موسى عليه السلام قال فرعون لأتباعه هليس سليم الفمصر وهذه الأنهار تجري من دحني. قال أنا ربكم الأعلى هذا فرعون. قال فرعون لموسى عليه السلام هو يهدده بالسجن لئن اتخذت إلها الغيري لأجعلنك من المسجونين لا تنخم تنخم الحقيقي قل لي لا أصلي فلان أصلي قرأ حجر بطيخ. بطيخ ولا قرآن كل التفسيرات هذه لتاريخ الفراعين تفسيرات يقينية ولا ظنية ظنية القرآن يقيني ولا ظني يقيني خلاص ده الكتاب الوحيد الذي تأخذ منه الحقائق بيقين ومن بعد صحيح سنة النبي لأن النبي وصفه ربنا بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحوى هما يسير يوم شم النسيم ده أصل فرعوني كانوا بيحتفلوا بيه لأنه يوم الاعتدال الربيع ويزعمون إن ده اليوم اللي انتصر فيه إله الخير على إله الشر الست وده قبل الميلاد بخمسة آلاف سنة وقيل بألفين وسبعمين سنة فبإعلق إيه موضوع البصل والفسيخ بشكل بسيخ إيه الموضوع قال الشيخ عطيصة رحمه الله لجنة الفتوى بالأظهر شرفه الله صدع المصطفى خلينا في السليم قال وكان من عاداته في شم النسيم الاستيقاظ مبكرين تجمع الفرعن والذهاب إلى النيل للشرب منه وحمل مائه لغسل أراضي بيوتهم التي يزينون جدرانها بالظهور وكانوا يذهبون إلى الحدائق للمزه ويأكلون خضرا كالملوخية والملانة والخص حد الوقات يأكل خص وملانة وكانوا يتناولون الأسماك المملحة التي كانت تصاد من بحر يوسف وتملح في مدينة كانس إليه النهاردة أبو قير الحالية كما يقول المؤرخ ستريون وكانوا يشمون البصل ويعلقونه على منازلهم ومن حول أعناقهم للتبرك كانوا يتبرقوا بالبصل لحالة فئره والله حد يتبرق بالبصل حد يعلق بصل في الأبت فهذه الفراع هذا الفراع بش معنا البصل يعني ما هو ده المعتقد عندهم بر قال الشيخ عاطية رحمه الله وإذا كان لهم مبرر للتمتع بالهواء والطبيعة وتقديس النيل الذي هو عماد حضارتهم فإن في تناولهم لهذه الأطعمة الخاصة وبالذات البصل لا مبرر له إلا الخراب طب انت بتحب بالنيله بتتبضله بتعمله وبتقول لي مصر هبة النيل طبعا عندي كلمة فاجرة مصر مش هبة النيل مصر كل ما فيها من خير من عند من من عند الوهاب ميل ايه ميل ايه كتكميلة الهبة النيل يا راجل يا راجل كالك عاقل فكر بتقول يا بني آدم ده ربنا من اسمائه الوهاب الوهاب كل خير نحن في أي مخلوق في خير من عند من, من عند الله إن الله هو الرزاق ذو القوة البتير من خالق النيل الله من الذي أنزل المطر حتى يمتلئ النيل الله من الذي يسيره ويحركه ويسكنه الله الكلام ربي يقل البصل لي. قال أحد الباحثين إن أحد ابناء الفراعنة مرض وأشرف على الموت وحارت الكهنة في علاجه وفي ذات يوم دخل عليه كاهن نوبي ومعه بصلا وأمره بوضعها بالقرب من أنف ولده المريض بعد تقديم القرابين لإله الموت حتى تقره إله الشر إله الخير. إله الموت. لكن عندهم برضو إله الهقص. فراعنا بقى كلهم عبي... عبدوا عبد القطط يا راجل. يقول القطط يا فراعونيه. عبدوا العجلة أبيس. عبدوا الشام تقول لك راع. مش عارف إله. إيه ده. وازع لأولك. لك... الفراعين هم أول من جاء بالتوحيد. التوحيد من إيه؟ طب من إيه؟ من إيه؟ من إيه يا مؤرخينت يا